فأما الإنسان إذا مبتلىه ربّه فأكرمّه فَأَكْرَمَهُ فيقول فيقول ربي أكرمّا وأما إذا مبتلىه فقدر عليه رزقه فيقول, فيقول ربي أهانا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 ذادك الارض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء ايوم اذ بجحنم يوم اذ يتذكر الانسان وان له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أي نفس المطمئنة رجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي